فذالك يوم اذن يوم عسير على الكافرين غير يسير ظني ومن خلقته وحيدا وجعلت له ما لممندود وبنيت له شهدا ومهدت له تمهيدا ثم Ma yatumg an azid? Kala innu kan li aayatina ardha. Sairhuku saudah. Innu fakr wa qadar. Fakutil kif qadar? Thumma qutil kif qadar? Thumma مَعَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَمٌ وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَمُ لَا تُبْقِي وَلَا عشر لو واحد لبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عددهم إلا فتنة إلا فتنة للذين كَفَرُونَ يَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا ولا يرتاب الذين هؤول الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرضون والكافرون ماذا أراد الله بها كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هم وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر انها لا احدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينا كل نفس بما كسبت Ilah ashab al Yamin, fi jannah yta salon, an Mujrimin, ma salak kum fi sakoh, kaulu lama kum min al Mursalin, walama 119. وكنا نكذب بيوم الدين 110. حتى أتانا اليقين 111. فما تنفعهم شفاعة الشافعين 112. فما لهم عن التذكرة معرضين